ما كانوا يكسبون كلا إنهم على ربهم يومئذ لا محجوبون كلا إنهم على ربهم يومئذ لا محجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم إنهم لصال الجحيم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 يشهد المقربون ان الابران في نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظره النعيم تعرف في وجوههم نظره النعيم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 ضحكون وإذا مرّوا بهم يتغامزون وإذا قلبوا إلى أهلهم قلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إنها